بوك تو اخت ان سيستغ فمانية وستون خروت كبير صغير خروت ان تلين Groot en klein. Groot en klein. Die olifant is groot. Al-filo groot. al Die muis is klein. Al-faar klein. al Donker en lig. مظلم ومضيء مظلم ومضيء دي ناخ اس دونكر الليل مظلم, الليل مظلم دي داخ اس ليخ النهار مشرق, النهار مشرق كبير السن وشاب كبير السن وشاب <تصفيق> جدنا, كبير سن جدنا كبير السن جدا جدنا جدا 70 jaar gelede was قبل 70 سنة كان لا يزال شابا قبل 70 سنة كان لا يزال شاباً موين ليليك جميل وقبيح جميل وقبيح دي فليندر اس مووي الفراشه جميله دي سبينيكوب اس قبيح هل عنكبوت قبيح دك اندن سمين ونحيف سمين ونحيف امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينه امراه وزنها 100 كيلو هي سمينة رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف دير ان غودكوب غالي الثمن ورخيص غالي الثمن. ورخيص دي موتر اس ديير السياره غاليه الثمن السياره غاليه الثمن. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.